الله pouch, الله الله كبر الله الله الله كبر الله الله الله كبر الله الله الله كبر أنصر للإسلام ح إلى الأمام الناصر للاسلام حيا الى الامام الله اكبر الله اكبر خشي وخج بختي ورحمد همس القودا دردين دين وسنته نبي واحكام خدا خبال ابو روي نوي زنجير دستو بي خباد كيم بودين خوال من ما بيتجه خبال بوروين ويزن جير دستو په خباد كيم بودين خوال جيان ما بيتجه الناصر للإسلام حيا إلى الامام الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر النصر للإسلام حيا إلى الأمام النصر للإسلام حيا إلى الأمام الله اكبر الله أكبر دو چشمه آشتی و اخوت هم صلح و صفا قرآن کلام خدا و سنت راه مصطفى خباد برزگاری گل و برزی خدا نجات انسان دین و یا فرق و جدا خباد برزگاری گلو و برزی خدا نجات إنسان دي نوايا بفرق وجدا النصر للإسلام حيا إلى الأمام النصر للإسلام حيا إلى الأمام الله أكبر الله أكبر دردع وتبليغ إرشاد دراه خدا خير خوي جنس جن خدا رزا ي خدا ريگاي خدا و پيغمبر هر عصر و زمانا راست و مستقيمي جن و انسانا ريگاي خدا و پيغمبر هر كه و زمانا ريواز راست و مستقيمي جن و انسانا انصر للاذام إلى الى الامام اسلام حيا لله الامام الله اكبر الله اكبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الحق والصلح في البحر وفي البر أم أم تاجيش دين مدار لبو أم دين واكشوان براه برمر كي تند أمينا أم ام تاجيش دين مدار لبو أمدينا واكشوان براه برمر كي تند أمينا النصر للإسلام حيا إلى الأمام النصر للإسلام حيا إلى الأمام الله أكبر الله أكبر فافر إلى الله تعالى مُجَرَّا <تصفيق> هجرات نصرة زين دبكين هموما وكرا فافير الى الله تعالى همو وكرا حجري فقيان زين دبكين هموما وكرا النصر للإسلام حيا إلى الأمان الناس للإسلام حيا إلى الأمان الله, الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر, الله الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله اكبر النصر للاسلام حيا الى الامام للاسلام الى الامام الله اكبر الله